أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل يشرع الاتيان بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج لشخص ميت من قدم مكة لأداء الحج والعمرة يجعل هذه السفرة لنفسه يجعلها لنفسه وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرا آخر يجعله لمن أراد من قرابته إما لأمه أو لأبيه أما الخروج المتكرر من مكة إلى التنعيم لأداء عمرة أو أكثر هذا لا يعرف في هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل تقديم طواف إفاضة على رمي الجمرات يبطل الحج هل هل تقديم طواف الافاضه على رمي الجمرات يبطل الحج؟ لا يبطل الحج لكنه خلاف الأولى خلاف الأولى أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة رمي الجمار ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده تأتي يؤتى بها مرتبة لكن لو قدم منها شيئا على شيء لا حرج عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز الإنابة في نحر الهدي عن بعض الحجاج نعم يجوز لأنه ليس كل حاج يتمكن بنفسه أن يذهب إلى أماكن بيع بهيمة الأعام ليشتري ثم يذهب بها إلى المسلخ ثم يذهب إلى بها إلى الفقير ليعطيه لا ليس كل حاجة يستطيع أن, أن أن يفعل ذلك فالإنابة في ذلك لا بأس بها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل رجل أتم الحج ومكث في مكة نصفا وشهر مكة مكث شهرا أو نصف شهر رجل أتم الحج ومكث في مكة نصف شهر فما طوف للوداع عند المغادرة الطواف الوداع يكون عند المغادرة يكون آخر أعماله في مغادرته لمكة هو طواف الوداع نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل التضعيف للأجر في المسجد النبوي يكون خاصا بالصلاة فقط أم في سائر العبادات الذي ورد في الحديث والصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل شخص كان مقصر في عمله لكنه تاب منذ سنين فكيف يرد الحقوق إلى أصحابها وهل يؤثر ذلك على حجه عليه أن يجتهد في رد الحقوق إلى أهلها وكما مر معنا بالأمس في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن الحقوق إن لم تؤد في الدنيا تؤدى يوم القيامة لتؤدن الحقوق يوم القيامة فليتق الله عز وجل وليعلم أن من شروط التوبة إذا كانت هناك حقوق للادميين أن يعيد الحقوق إلى أهلها أو يطلب منهم العفو أو يطلب منهم العفو فعليه أن يتق الله عز وجل وأن يسارع ويبادر لأداء الحقوق إلى أهلها فاليوم يوجد الدرهم والدينار ويوم القيامة لا يوجد الدرهم ولا الدينار وإنما الحسنات والسيئات نعم أحسن الله ليكم يقول هذا سائل ما حكم جلوس الحاج في بيته بعد رجوعه من الحج لكي يهنئه الناس والأقارب وهل فيه رياء؟ لا يقصد لا يقصد يعني تصنعا أو أعمالا لكن إذا رجع وجاءه قرابة في بيته وجاءه جيران وسلموا عليه وهنؤوه بهذه الطاعة هذا لا لا حرج فيه لا لا حرج في ذلك ولا بأس به لكن لا يتقصد إنسان أعمالا فيها تصنع أو فيها مراءات أو إظهار للنفس أو تسميع بالعمل أو نحو ذلك نعم صلى الله ليكم يقول هذا السائل وكيف يتعامل معهم وبماذا يجيبهم إذا سألوه عن حجته وهل يعتبر ذلك على كل حال إذا سألوا يقول نسأل الله لنا وللمسلمين القبول وأن يعفو عنا في تقصيرنا ونحو ذلكم الكلام أما أن يثني على نفسه ويرائي بأعماله ويمتدح وأعماله وأنا فعلت كذا ودعوت بكذا وقمت بكذا وخشعت في المكان الفلاني ودعوت في المكان الفلاني وعيني كانت منهمرة في المكان الفلاني وإذا ما تصدق الصورة موجودة نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن تصوير الجمادات وهل هي داخلة في التصوير الغير جائز تصوير الجمادات لا حرج مثل الجبال والأشجار والأنهار ونحو ذلك هذا كله لا حرج وإنما الذي ينهى عن تصويره هو تصوير ذوات الأرواح نعم أحسن الله ليكم وهذا يسأل عن الحزام هل يجوز لبسه يجوز نعم لبس الحزام حتى وإن كان فيه خياطة لا باس بلبسه وكذلك محفظة النقود وكذلك الساعة التي في اليد إذا كانت من جلد وفيها خياطة هذا كله لا حرج. فيه وإنما المقصود بكلام أهل العنف النهي عن لبس المخيط ما كان على هيئة مثل الفنيلة والقميص والسراويل ونحو ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز أن يستعين من كان لا يعرف الأدعية بكتاب فيه فيه الأدعية إذا كانت إذا كان الكتاب من الكتب الصحيحة التي تجمع الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك أما الكتب التي تخصص وليست بمأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصص لأعمال الحج الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا والسعي وعند الجمرة وكذا يعني هذه التخصيصات هذه لأصل لا لها وليحذر من الكتب التي بهذه الصفة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل يكثر في المسجد المرور بين يدي المصلين فما نصيحتكم نصيحتي أن نستذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي. ثم نعم لو يعلم المار بين يدي المصلي ثم أن, نعم أن يقف سبعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه ان يقف أربعين خريفا خير من أن يمر بين يديه لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه أربعين يوم أو أربعين شهر أو أربعين خريفا وجاء في بعض الروايات أربعين خريفا فهذه مدة طويلة وترى بعض الناس يخرج سريعا, يخرج سريعا ويمر بين أعداد كبيرة من المصلين وتظن أن عنده أعظم الحاجات ثم يخرج خارج المسجد ويقف يتحدث مع أحد أصحابه لا حاجه ولا عمل لكنه عرض نفسه لهذا الإثم بالمرور بين يدي المصلين نعم احسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز أن أنيب أخي في بلدي لذبح الأضحية يجب أن هنا؟ لا, لا لا يجوز لك أن تنيب أخيك أو أحد أقاربك بأن يقوم عنك بذبح الأضحية عنك وعن من تعول ونكتفي بهذا وأسر الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين